إِنَّ الله مع الذين اتَّقَلْ وَالَّذِينَ هُمْ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات أحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين كنا قد تحدثنا عن منزلة السماع باعتبارها أصل العقل وأساس الإيمان الذي يقوم عليه الإيمان فالسماع هو تنبيه القلب على المعاني المسموعة وهو من الألفاظ التي ترد في القرآن كثيرا لفظ السمع ولا يراد به مجرد الآلة لأن الآلة يملكها برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم إذ أن الله عز وجل يقول عن أهل النار يوم القيامة أنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد ما نفوا الآلة ولكن نفوا الانتفاع بالآلة وتوجيه الآلة نحو ما يحيي القلب فبعض السماع سماع رحماني كسماع القرآن الذي به حياة القلوب وبعض السماع سماع شيطاني يميت القلوب ويذهبها في اوديه الضلال ولذلك السماع بمراتبه سماع الإدراك سمع الكلام ولكنه أوقعه في نفسه بمعناه اقول لك اجلس أنت سمعتها ولكن بالك مجهول وفكرك مضروب وعقلك مشدوه سوف تقول أه اقول لك اجلس لا تعرف اما الذي يدرك يقال له اجلس يتصور ان ذلك امر وانه يراد به ان يجلس هذا سماع الادراك والجن قالوا ذلك انا سمعنا قرانا عجبا والسماع الذي بعده سماع الفهم لذلك يقول تعالى انك لا تسمع الموتى وليس المراد هذه الحقيقه فعلا انك لا تسمع الموتى ولكن يراد بالموتى اهل مكه مع انهم باجسادهم احياء انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ليس بالاذن ولكن بالقلوب وعيا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فلا يليقون بهذا السماع ولا يشابهونه ثم سماع القبول والإجابة نفذ القرآن للحديث عن أنه لم يسمع فقط إنما استجاب للأمر ونفذه قالوا سمعنا وأطعنا هذا السماع تكلم ابن القيم رحمه الله في مقدمة عن السماع الممدوح أهله يعني في سماع واجب يجب عليك أن تسمع كسماع الإمام إذا قرأ وهذا من الواجب لأنه في الصلاة وبعض السماع مستحب كسماع الخير بالجملة وكهذا الدرس هذا سماع محبوب عند الله تعالى يمدح أهله لأنهم سخروا الآلة وجعلوا الأدوات ينتفع بها فيما يرضي الله تعالى هذا سماع ممدوح أهله سماع القرآن والذكر والسماع المذموم أهله الممدوح من أعرض عنه في سماع لو أن الإنسان أعرض عنه يمدحه القران قال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه مدح اليهود واذا مروا باللغو مروا كرامه لا يسمعون هذا سماع مذموم سامعه ممدوح المعرض عنه والاول ممدوح سامعه مذموم من اعرض عنه كقولهم تعالى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هذا سماع سماع من يشوش على أهل الخير هذا السماع هو آفة عصرنا حدثني في العالم عن, من عن الذين لا يسمعون الأغاني ولا يسمعون الموسيقى بعض الناس قد يتنزه عن سماع الموسيقى، ولكن لا يتنزه عن سماع بقية الأغاني وبعضهم قد لا يسمع أغاني ولكنه يسمع موسيقى هادئة وهكذا حتى صار هذا ضرب من ضروب الثقافة الغربية والمتغربين في دياننا يقولون في علومهم ابدأ يومك بإيجابية يعني أقول لك المدير الناجح صفات المدير الناجح يبدا يومه بايجابيه يستمع الى الموسيقى قبل ان يذهب الى المكتب ونحن نقول ابدا يومك بايجابيه صل صلاه الفجر في جماعه فرق ولا ما فرق يا اخي والذين امنوا وطمئنوا قلوبهم بذكر الله انا بذكر الله تطمئن القلوب لذلك هذا السماع عمد به البلوى السماع المذموم السماع الباطل السماع المنحرف السماع الفاسد ولذلك حاول ابن القيم أن يناقش هؤلاء فقال رحمه الله أولا ابن القيم يقول بعض الناس يسمع بطبعه وهواه يسمع بشنو؟ بطبعه وهواه يعني شنو؟ هو بقول لك حرام لكن في شيء بينفع بمين بيملئ لا بقول لك حلال لا بقول لك حرام بس ولاده سمح شيء لا بينفع معانا كويس شيء جميل جميل بطبعه وليس بفق الشرع جميل ولذيذ في نفسه وليس وفق مراد الله هذا السماع قال ابن القيم كيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه أنفع من الذي يسمع بالله ولله وعن الله يسمع من الأول الصلاح يقول لله يا ربي أحمي سمعي ما أسمع عليه حاجة تغضبك على سمعي وعلى شنو وعلى بصري فهو يسمع بالله مستعينا بالله ويسمع لله لا لهواه لو كان الشيء يغضب الله ولكنه يستلذ به لا يمير إليه لأنه لم يسمعه لله وأن يسمع لله وسماعه عن الله كيف عن الله كلما يدخل أذنه ذو صلة بالله خير درس كلام طيب موعظه قرآن هكذا طيب ابن القيم أتى بمنهج عجيب أورد شبهات المبيحين للغناء والمعازف قالوا يا إخوانا انتم السمع الله يسألكم بسألك لا منه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فبي يسمع وبي يبصر الحديث القدسي قال في ناس هذا السمع أطلق له العنان. يعني بمعنى شنو بغير قيود يسمع أي حاجة وشوف أكتشي أتعب الناس شنو إنه في فتاوى إنه الغنى حلال الفتاوى الغير واضحة زعزعت يقين الناس وثوابتهم في قضية تحريم الغناء الغناء شوف, شوف نقاش ابن القيم له انت كان جريء حسا كلام المذارك ذا وقفنا عليه تحتنع لأنه أول أورد أدلتهم وناقشهم أحيانا يكون الاستدلال عاما يعني يقول لك ان هنالك جواري كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنون ابن القيم يقول لك ومن الذي حرم هذا الضرب من الضروب ما محل خلاف لكن بنوريك محل الخلاف طيب كيف الكلام ده الناس اللي قالوا غنا حلال أدلتهم شروع الدل الاول قال الغناء مستلذ طبعا يعني الطبيعه طبع الانسان يميل اليه واستلذكم وتستروح له النفوس وتميل اليه القلوب فالطفل يسكن الى الصوت الجميل الشافع كلاهما على صوت السنه يششلوا مالوا يسكن والجمل يقاسي على السفر وفي الطريق يحدى له الحداء جاء الصراخ إنو الناس يكونوا مسافرين يكونوا المسافة طويلة وبالأيام وبالشهور والصحابة كبير وما في أي حاجة فبقوم يغنوا حتى الصحابة حصل منهم يغنوا للجمل بصوت رخيم تسرع خطى الإبل قالوا هذا دليل على إباحة شنو على إباحة شنو الغناء قال ابن القيم رحمه الله اولا الصوت الجميل يقابله المنظر الجميل يقابله منظر في صوت جميل وبرضو في بنات جميلات هل يجوز النظر اليهن لانهن جميلات هل يجوز السمائر الصوت لانهن مطلق انه جميل دا النقاش قال وما من معصيه الا وفيها نزههه وجود اللذة مبيحة هذا كلام إذن كلام لا أساس له من الصحة هذا كلام ابن القيم يعني هذا نقاش ابن القيم لهم يقول وأين الكلام الذي ينشد بصوت جميل للإبل من ذكر الخدود والعيون والجفون والقوام يا خدى ده حس عليك أنه كان بلا موسيقى حلال توصف لي مره ده الجوز شرعا بجوز ما ينفض من قول خلي هنا من قول الا لديه رقيب عتيد فناقشهم هكذا قالوا في الجنه غناء ومن ذلك قوله فهم في روضه يحبرون وفعلا يحبرون يستمعون إلى غناء الحور العين ويتمتعون بذلك قالوا معناها هالغنى كان كان حرام في الجنة ما كان شنو ما كان في رد عليه ابن القيم قال هل تبيحون الخمر في الجنة خمر هل تبيحون الحرير للرجال في الجنة لباس الرجال حرير وعاليه في أبو شنو سندة ده خالص وكذلك يأكلون في آنية الذهب وممنوع في الدنيا على الرجال والنساء يأكلوا من آنية الذهب اذا هذه حجمنا ظاهرة لا أساس لها من الصحة ثانيا قالوا أو ثالثا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن لشيء كأنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني قال ربنا ما أدئت في شيء زي ما أدى الزول النبي من الأنبياء صوت جميل يغني بالقرآن قاله معناها الغناء جائز قال قال النبي لأبي, لأبي موسى رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وقال زينوا القرآن بأصواتكم وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وهذا صحيح التغنش يا أخواننا التغني إخراج الصوت من الخيشوم ومن ذلك الغنى وفي التجويد إضغام بغنى وإضغام بغير غنى فالغنى إصدار صوت جميل من الخيشوم أين هذا من كويس لا لا لا. الموسيقى والمعازف ولحد حسن هم ما جاءوا ذليل لانه هذا متفق عليه نحن نتكلم عن معازف حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح الناس وانا اخواني داركم تركزوا معي شويه والله ده جزء دا مهم لانه العالم الكفار خلوه المسلمين كله قاعد يغني في عيد الميلاد يغنوا وفي عرس بعد 6 شهور دا. يعملوا حفله لما نيعدس نروحوا لاخواننا حالحبل يقول لك يا غزل بعدس العمر مره واحده طيب عرفنا يوم العرس لما نجي راجع يعملوا حفله عملوا ختان حفله اي حاجه يعملوا حفله طيب قال ابن القيم رحمه الله طبعا هو بيرد على هيرد على كل شبهتهم قال ومن ادلت اقر النبي عائشة على غناء القينتين يوم العيد وقال لأبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام طيب وبأننا مسألنا ذا مرة تغيروا آدنا في العرس في الغناء وسماه لهوا وقد سمع الحداء الحداء شمي يا أخوانا حداء الابن وكان المتخصص في ذلك في زمن الصحابة انجش والنبي سلم ركب في سفر وحدى أنجش حداء جميلا فسارت الإبل بسرعه فقال له رفقا بالقوارير يا أنجشه لأن الإبل لما تمشي وتتحرك النصام بفوق الابن ما بيده شنو بيتعبن فقال له رفقا بالقوارير يا أنجشه فقالوا النبي سمع شنو الحُدَاء، طيب. لكن الأمريكان آتي يا إخوان في خمس أنواع من أنواع السماع الجائز. هل يبالكم مع يا إخواننا؟ نحن الآن ده كله كلام ما معه الموسيقى. لأننا هنح نتكلم عن الموسيقى. لكن ده ده كله بالكلام عن الشعبي. طيب. الشعبي وتلحينه ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول الحُدَاء هو شعر يلحن وإن شاب ينشد من اجل ان تسرع الابل الخطا الثاني الرجز اسمه شنو الرجز والرجز يكون عند التقاء الجيوش ومن ذلك قول الصحابه الذين قاتلوا اقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن او لتكرهن قالوها ما شعر قالوها الشعر وببلحن هذا اسمه شنوه؟ الرجز الثالث النصب والنصب يكون عند البلاء وهذا كله جائز لأنه يتم بتلقائية وعفوية كيف؟ البناء لما كنت أدت طلبة شغالين والشوق الحال ده ليه مسألة بيعملوا شوق بيشيلوا والعبتالة بيقولوا شنوه؟ بيغنوا. بيغنوا بيقولوا شو مرد بقول أي حاجة بلحم هذا اسمه النصب وقد فعل في زمن الصحابة عند بناء المسجد اللهم لا عيش إلا وكان يقول لان لأ قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلّل قالوها بشنو بانسودة وتشين ده اسمه شنو النصب وكذلك ما قام في مقامهما من من إنشاد الشعر في المناسبات مثل الزواج والأعياد وإنشاده عند قدوم ضيف واستقباله هذه خمس شنو أنواع من الشعر الملحل شنو بالجوز وده كل ما داخل يعني مثلا شنو يوم يوم الخندق الصحابة كانوا بيقولوا شنو في النصب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا شنو أبدا ينشدوا ويحفروا ينشدوا ويحفروا هذا يخفف عليهم يسهل عليهم شنو الحفر أو العملية الشق هذا كله ما فيه شنو ما فيه إشكال لأنه من قبيل الشعيف تالي قالوا شنو ولتقريبا تقريبا آخر الشوهات بعد ذلك حيبد رد قيم قالوا شنو قالوا الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية فالبدة سمع صوت الآدم أولى قال زور كان العصفور واستمع له. ليه قال الله بحذب قال لقى الجمرية مع الصباح دات ورخأ أضانه قال الله بحذب طيب ابن آدم مالو ابن آدم أول رسول يسمع يا أخوانا ده كله شوف, شوف نقاش ابن القيم كيف ابن القيم جانا خشم قال له شو؟ قال ليهن قال أي السماعات تعنون وأي المسموعات تريدون فالسماعات والمسموعات إخوانا شب اسمع الإنسان فيها المحرم وفيها المكروه وفيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح طيب في قصائد مدح بها رب العزة والجلال ومدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر سليم المعنى والمبنى سليماً معنى يعني شنو يعني ما فوق شنو ما فوق شركيات واستغاثات بغير الله وفي وكذلك مبناه صحيح كلام عربي لطيف هذا يقال ولو انشد بلحن ليس في ذلك تحريم ليس في ذلك شنو تحريم هذا ما فيش كاركار طيب قال أما الغناء المقرون بالمعازف والذي فيه ذكر القد القوام يعني القد والنهد والخصر والعيون والشعر الأسود والخدود والفراق والهجران والاستعطاف والاشتياء ده ده دا, دا للتحريم ده لو جبت شافع بحرمه قال ما ذاته اقبل في عبده في اشكال ابن القيم ورشنه يقول إفساد هذا الغناء للقلوب أشر من إفساد الخمر للعقول وما في ذلك شك طيب دا دا شنو؟ قال أما سماع عائشة رضي الله عنها يوم العيد للقينتين الصغيرتين دون سن البلوغ بشعر فيه أشعار العربي والحروب ومكارم الاخلاق والشياء أين هذا من الغناء الموجود اليوم صح مصح فرق كبير طيب عشان نطبق الحديث نعم شنو يوم العيد أشفع الصغار يمسكوا لهم جركانا ويدقوا كان في الغناء يبقى مجنون هنا نحن نطبق الحديث هذا كلام الحافظة من حدر قال ذو الحجر والذين أرادوا أن يتوسعوا بسماء عائشة لجاريتين في يوم عيد أو في يوم عرس توسعوا توسعا وقاسوا قياسا ليس في, في ليس في يعني ليس قياسه ليه؟ قال يقال له السنة أن تغني الجواري والجارية دون سن البلوغ فلا تشتهى وأن تغني بشعر رصين ثم أن يستمع ذلك النساء دون الرجال وفي العرس يجوز في العرس النسوان يجبن الدلوكه والشفع يغنوا هم يسمعوا حتى لو عند الحنابلة هذا خلاف معتبر نسوان يجنن مرى تمسك الدلوكه وتغني للرب بس لكن بحيث انه ما يسمعوهاش الرجال الرجل لانها تشتهى حسد شوف الناس بشوف غير المشروع يقول لك سمعت عائشه رضي الله عنها الى جاريتين تغنيان الجاريه شنو في اللغه الصغيره دي دون سن البلوغ وطوال ينطق دي كده شنو, شنو؟ يجي يجي غنايه واقفه بتغني بين الرجال والنساء يقول لك عايشه كان بتسمع صحيح ده ده صحيح لجام شوف ذكر غناء الجاريتين دون سن البلوغ في اوساط النساء وهذا لم يكن في عهد الصحابيات في كل يوم انما في شنو في المناسبات كالأعياد وشنو والزجاج هذا لا يقاس عليه طيب قال أما الذين قالوا الطيور أصواتها شجية والاستماع إليها ليس في حرج يستمع إلى أصوات البشر قال هذا مثل من قالوا إنما البيع مثل الربا قالوا إنما شنو البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم شنو صوت الطيور الله علاه ما قال حرام خلاه وده قال حرام اها ده, ده, ده تعارض رب العالمين ما يجوز طيب اذا شوف ابن القيم يقول شنو الايمان يعني كلام لو جوده اتكلم عن الايمان بيتكلم بشنو كلام والكفر كلام والبدع كلام والغيبه شنو كلام والكلام الطيب للناس كلام هل ده كله تقول كله حلال أو كله حرام لا بد من التفصيل تنظر إلى الكلام وإلى نوعه ننظر إلى السماع وإلى شنو وإلى نوعه أو إلى معانيه طيب إخواننا نوري الادله أول حاجة شوفوا التقسيم كالآتي شعر كشعر حسان بن ثابت صح المصح كان حسان بن ثابت شنو؟ ها؟ شاعر يمدح رسول الله ويقول الخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم وروح القدس معك إن قولك أشد عليهم من نضح النبل طيب هذا كلام جميل من الذي عارضه؟ فالكلام الجميل الرصيد الخالي من المعاصي والتشبب بالنساء والخالي من الشرك والاستغاثات في نصرة الدين إذا لحن حتى تلحينا بالصوت جميل هذا ما فيه حرج ولا بأس ده القسم الأول القسم الثاني الكلام الخالي من الموسيقى الملحن ولكن ألفاظه رديئة هذا بموسيقى أو بغير موسيقى حرام لحرمة شنو لحرمة في ما فيه قال عليه الصلاه والسلام الشعر بمنزله الكلام قبيحه شنو قبيح وحسنه حسن زول كان كلام فارغ بدون موسيقى الله يساله طيب ده القسم الثاني القسم الثالث الموسيقى حرام وكل شيء يخالطها حرام الكلام الجميل الشعر السمح ده كان جابوا ودخلوا معاه الموسيقى بحرام ليه لحرمه الموسيقى طيب يا اخوانا بعض الناس يقولوا يا هل الموسيقى حرام وهذا اشكال طيب انا اقول لكم حالا قبل ما اتكلم هل في خلاف في الموسيقى بين العلماء في خلاف الان في خلاف هل العلماء بين المسلمين في خلاف الناس قالوا الموسيقى حرام وناس قالوا مالا آه، حلال فيه ولا ما فيه؟ أشهد أن محمد الرسول الله كيف؟ الرسول ما قال الموسيقى حرام، قال في ناس بيجادو أشان يبقوا الموسيقى حلال. انا قادر ما يلاقوني بقول أشهد أن محمد الرسول الله لأنه كلامه بقاطع. قال ليكونن من أمة أقوام يستحلون كذا الخط خطين تحت يستحلون، يستحلون يعني شنو؟ يحللوها هل في ناس اللي لأنا حللوها كان الناس سلمت كلهم قالوا الموسيقى حرام أي حرام وما استحلوها أنا كنت بقول الحديث ده ليس من طبق لكن الحديث الان طبق لأن الرسول قال يستحلون يستحلون يستحلون, يستحلون. عن شنو مش بقوة حلال يجادلوا لتحليلها يجادلوا لأن الاستحلال شيء يستحلون يستحل شوف يستحل ما بيتحلل يستحل بالتاكيد بسين التاكيد يستحلون الشراب والحريره والخمره والمعازف والمعازف في ناس عندهم جهل بعلم الحديث قالوا الحديث ضعيف الحديث قالوا شنو ضعيف والحديث صحيح اولا أورده البخاري في, في صحيحه الحديث أول حديث في جنوب صحيح البخاري قالوا البخاري أورد الحديث معلق معلق يعني جنوب الحديث المعلق هو في آخر السنة من الراوي ما من الصحابي من الراوي لم يجزم بالسماع ماذا كلمني طيب ايش الحديث ده شنو الاسناد لا شنو يعني الحديث ده ورد في البخاري كيف في صحيح البخاري قال ده الحديث قال هشام ابن عمار حدثني صدقه ابن خالد ان عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثه حدثه عقبة ابن قيس الكلابي حدثه عبد الرحمن بن غنم الأشعري حدثه أبو مالك أو أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعافف ده إيه استاذ الحديث وريني اين الضعف هؤلاء ثقات الضعف قالوا ما قال البخاري علق الرواية عن هشام ما قال حدثني هشام والرد يقال لم يصرح بالتحديث عن هشام لأن هشام شيخه مؤكد سمع شنو لا ما هو توال أول زول البخاري يعني روى عنه منه. البخاري ما كتف الحديث قال منه قال منو هشام البخاري حذر هوشام هوشام حذر منو صداق بن خالد وصداق بن منو خالد يعني حذر منو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حذر منه قيس الكلابي قيس الكلابي حذر منو عبد الرحمن بن غنم الأشعري عبد الرحمن بن غنم الأشعري أخذ من منه أخذ عن أبي موسى أو أبي أبي مالشنو الأشعري البخاري لم يصرح بالتحديث عن هشام لأن هشام شيخه واحد اثنين البخاري اشترط أنه لم يورد في صحيحه إلا الحديث الصحيح فدل على أنه لو لم يكن حدثه وصرح لما رواه ثانيا ثالثا البخاري ليس من هذا يقال للمدلس أما البخاري ليس مدلس فإذا قال قال هشام معناه هشام شنو؟ قال ولا قال قال فالحديث معناه شنو؟ صحيح هذا أولا أبو داوود يا أخوانا فيه حاجة مهمة جدا أبو لتعرفوها أبو داوود الإمام أبو داوود صاحب السنن أبو داوود سليمان ابن أشعف السجستان ده أبو داوود صاحب السنن سنة أبو داود وسنة أبو داود من كتب السنن المشورة خمسة مجلدات قال الخطابي من كان في بيته كتاب سنن ابي داود ففي بيته نبي يتكلم كان عندك سنن ابي داود في بيتك عندك نبي قاعد والبيت منهم لانه حوى جميع الاحاديث وهو من اصح من كتب السنن في واحد ضعيف لكنه من اصحها سنن ابي داود شنو ابو داود والبخاري كانوا في زمن واحد حسام بن عمار شيخ البخاري وشيخ منه ابو داود أبو داود أورد نفس حديث المعازف في السنن وقال حدثنا هشام بن عمار أهدت أبو داود دا تمشي منه مين أبو داود صرح بالتحديث عن هشام بن عمار قالوا المعازف ما حرام إلا الحقيقة الأربع تلمى. اللي يتلمى الخرة الزنا والخمر والحرير وشنو؟ والمعازف قالوا إلا الأربعة يتلمى يرد عليهم ويقال الخمر براها بلا زينو بلا معاذف فرايكم في شنو؟ زين بره بلا معاذف زينة في اوضه بس قاعد في رغبته بجس المعاذف كان في اوضه برضه مقس ما قصيتك قلت ثاني الأربع جمعوا وده كلام اصلا ما عنده سمن من الصحه في الشر ليه؟ لانه اي وحده فيهم غير المعاذف كان مسكتها بره الحريم بدون معاذف وبدون خمق بجس بالرجال بجس اذا إخواننا المعاذف مال حرام بالنسبة شوف لابد أنت تعرف إن المعازف قال المسعود المعازف ربيعة الزنا إذا سمعه الصبي تحركت غرائزه وإذا سمعته المرأة فسدت يا خيال والنساء منقيم في غاتة الأفان والنساء متعلقات بالأصوات الجميلة والمعازف ولو كانت المرأة تحبل بغير رجل لحبلت من سماع المعازف إخواننا في ناس الحق الموسيقى علاج ما جعل الله شفاء امتي فيما حرمه الرسول جاء حرمه تتبعنا الخمره دي بتعالج باجي لك الخمر في بعض الجوائر قد تعالج لكن حتى الخمر كان بتعالج يا اخوانا شوف انتش تعالج الموسيقى دي والغناء ده شغل الشياطين الفنان بي بي بيغني في التلفزيون وانت بتعالج ده الصوت. ساكن. ما أكثر الصوت واهيله كده مسكت ما بتقول مجنون اكثر الصوت وخلي وخلي ماسك الناي ده ويطوق ساكت بتقول تقولش رزق أكثر اكثر الصوت يا شغلنا شغل شوشه انا عاد ايه اكلمك الساكن هو ده هو الحديث وفي الايه ومن الناس من يشتري لهو هو الحديث ليظن عن سبيل الله مش معناها هو اشتراها عشان يضل كل من اشترى لهو الحديث ضل والشراء قد يكون الشراء المعنوي من ذلك قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا بالقروش الاشترى الضلالة بالهدى اشتروا بالقرش اشتروا بالاختيار وبالميل إليها طيب ده الحديث الثاني حديث أنس عند البزار قال عليه الصلاة والسلام صوتان ملعوناني في الدنيا والآخرة الكامل ساهن آ قال سلطاني ملعوني في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة مزمار عند نعمة عرفت دم قوسين حفلة ولا ما يها حفلة ولا ما حفلة دين ملعوني قال لك في الدنيا وفي الآخرة مش ملعوني في الدنيا ملعوني في الدنيا وفي الآخرة حديث. هذا ضعيف أردو حديث انس عند البزار حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة وكل مسكن حرام رواه أبو داود في السنن سئل علي ابن بوذيمة وهو أحد رواة الحديث ماذا يعني النبي بالكوبة قال الطبل الطبل الطبل, ده الطبل الواحد ده حرام الرسول قال الخمر حرام والميسر حرام والطبل حرام وكل مسكن حرام وحديث أيضا في سنة ابي داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر ومن روايه أخرى قال عليه الصلاة والسلام شنو قال أسمع حديثة إن الله تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين حرم علي الخمر والكوب الكوب والقنين والقنين كلمه حبشيه تعني الطنبور الرسول قال والحديث ده وين عند عند ابن ابي شيبه وفي مسند الإمام احمد وعند البيهقي وعند الطبراني في معجمه الاوسط اقراي شنو وقال عليه الصلاه والسلام شنو وايق قال شنو ان الله حرم علي الخمره والكوبه والقنين واياكم والغبيراء وإياكم شنو الغبيراء الخمره المصنوعه من الذره المريسه بعدين الرسول قال شنو اسمع الكلام ده قال إياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم قال ثلث الخمره الموجوده في العالم من من الذره يعني الرسول قال الغبيراء حرام قال عليه الصلاه والسلام يكون في امتي قذف وخسف ومسخ قال اذا ظهرت المعازف وكثرت القيان مش القنين القيان والقيان دين المغنيات الكثرت القيان وشربت الخمور رواه الترمذي وفي بعض روايات البخاري انهم باتوا على لهوهم وعلى وتضرب على رؤوسهم بال بال بالمعازف والقناط باتوا وقد مسخوا إلى قردة وخنازير. قال من أسرات الساعة في ناس الدلوقة شغالة والموسيقى شغالة والبروثان يغنن هم قاعدين قال الصباح يصبحوا بقوا قرود. يا إخواننا هذا يدل دلالة قاطعة على أن المعازف شنو؟ أن المعازف شنو؟ حرام وأنه لا يجوز تعاطيها بأي حال من الأحوال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى وأن منا وإياكم أجمعين وأن يحبب الإيمان وأن في قلوبنا وأن يكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياكم من الراشدين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم